تقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا يتامى أموالهم ولا تتبدلوا خبيثا بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وَيْلَكُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى وَأَن تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ شَيطِبِنَ لَمَن شَيْئٍ مِنهُ نَفْسًَا فَكُلُوه هَن أَمََّرِي وَل تُتُ السّفَهَا أَأَمْ وَلَقُ التي جَعَلَ الله لَغم قِيمَو وَوْزُخُهُم فِيهَا وَسُوم وَقُول لَهُم قَولًَا الن وَبِتَنُوا الْيَتَامَا حَتَّى إِذَا بَلَغُوا الْمِكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِذَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ ظَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِتْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَع فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثب نصيبا مفروضا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 إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَا ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُكُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا يُوصِيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساءً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 فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو ذيل آباؤكم وأبناؤكم لا تذرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما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 فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ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 ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الكون العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب وَالَّذَانِ يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوبون وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ قَالَ إِنَّهُ يَبْغِي كُفْرًا وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَرِثُوهُنَّ وَلَا تَعْزُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مبينة فَإِن كَرِهْتُمُ النَّفْعَ عَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِن أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَلًا لَّزَوْجٍ مِّنْكَانَ زَوْجٍ, زوج وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نَفَرًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا وليرا ولا تنكحوا ما نتح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إهُ كَانَ فَاحِشَةَ وَمَقَتَْ وَسَسَبِيمَا خَْلِمَ عَلَْكُمْ قُم مه تُكُمْ وَبَنكُكُمْ وَأَخَوكُكُمْ وَعََّكُكُمْ وَقَاكُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ أُخْتِ وََّ تُكُم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 124. التي دخلتم بهن فإن لم تقونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم, وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف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 فآتوهن أجورهن فريضة ولا دناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد فريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فتَياتِكُممُؤّنَات واللهَّ عَلَ بِيمَانِكُمْ بَضُكُم مِن بَب فَنكِحُهُ بِإذْنِ أَهَّ وَآثُون أجَُهُ بِالمام في مُحْصنَات مُحْصَناتٍ غَيرَ ساتِحاتٍ وَلَا مُتَّخِذاتِ أَفدانان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 ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن فميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وقلق الإنسان ضعيفا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا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 فالصالحات القانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تقاطون نشوزهن فعذوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبعوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وَإِنْ خِفُْم شِقاقَ بَيْنِي مَا فَبَعَثُ حَكَبًَا مِنْ أَهلهِ وَحَكَمًَا مِنْ أَهلِه إذَا إِسل حَي وَّقِ الل بَينمَا إَِّ اللهَّه كََ عَليمًَا خَضون وَبُدُ اللَّه وَلَا تُشْرِقُ بِهِ شَيْئاء وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب ذي الجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب مَن كان مختالا فقورا الذين يبخلون ويأمون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتذنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئانا ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وَكَانَ الله بِهِم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤفي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على وعصا رسول لو تسوا بهم الأرض وَلَا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقرروا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم ال الله أَو على سَفَي أَجَ حَد مِنكُ مِنَ الغائِفِ أَلَ مَسُْم مِس أَْ لا مَسْتُم مِسَ أَفَلَم تَجمَا فَتَيََّمُ صَعيدَ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 وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لِن ي وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا ولو انهم قال سمعنا واطعنا واسمع وانذرنا لكان خيرا لهم واقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم ولكن لعنهم الله بكفرهم فدا يؤمنون الا قليلا يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم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 ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يبلغون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاروت ويقولون للذين كبروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أَمْ لَهُمْ نَصِيرٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَخِيرًا أَمْ يَحْتُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهُ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيبًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْ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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِبِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَادٌ مُقَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَنِيلاً إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعدكم به إن الله كان سميعا بصيرا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 ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمموا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يبلهم ضلالا بعيدا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 أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعبهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليوا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ أنفسهم جاء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 وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُوَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنْ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ كَأَنَّكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتٍ أَوْ فِي بُطُونِ دَابَّةٍ فَإِذَا أَخْرَجَتْكُمْ فَأَذِّنُوا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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ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 الآخرة خير لمن اتقى ولا تهلمون فتيلا أينما تقولوا يدرككم الموت ولو كنتم في موج مشيدا وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لأولاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن الله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 وَيَقُولُونَ قَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّةَ قَافَةٍ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا يَبِيتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إِلَّا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنسى من يشفع شفاعة حسنة إن يكن له نصير منها ومن يشفع شفاعة سيئة إن يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو رجوها إن الله كان على كل شيء حسيما الله لا إله إلا هو ليجمعن لكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والضعام أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدونا أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو كَمَا كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أوليا حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فاخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاء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 فإِن اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا أُوذُوا إِلَى الْكِفْنَةِ أُنْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَذِرُوا لَكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَخُضُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ قَطَفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكَ قَدْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً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 وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْتَاقٌ فَدِيَةٌ مسلمة, مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ وَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ فَمَنْ لَمْ يَجِغْفَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَلَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يُنفِقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَن أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا وَلَا تَقُولُوا لِمَن أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتُ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ الله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 على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائك كَذَٰلِكَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا فِيمَا كُنتُمْ قَالُوا إِنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فيها فَأُولَٰئِكَ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 وَإذاَا ضََابُِ فِي الأرْضِ فَ لَْسَ عَلَثُم جُنااحم أَ تَقُشُرُوا مِنَ الصَّلااتِ إن خِفْتُم إن خِفْتُمْ أَ يفِنَكُم الذي نَكَفَروا إِكَافينَ كانَوا لَكُم معذُ وَّ بِنَا وَإذاَا قُ تَفين فَأَقَمتَ لَم الصَّلااتَ فَلتَكُم قائِفَةُ معك ولياخذوا اسلحتهم ولياخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم والتاتى طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك والتاتى طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا حذرهم واسلحتهم وَدَّى الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدًا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَىً مِّنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ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 إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين قصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يحتانون أنفسهم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 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يظْلِمْ بِهِ بَرِيئًا فقد احتمل, فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَأُلْقِيَ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 ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت نصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا آلِهَةً سَيُفْنَوْنَ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا ولا اذل لنوم ولا من ينههم ولا امرنهم فلا يبتكن اذان الانعام ولا امرنهم ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا فَقَدْ قَصَرَ قَصْرًا مُّبِينًا يَعْبُدُهُمْ وَيَمَنُّ نِيهِم وَمَا يَعْبُدُونَ الشَّيْطَانَ إِلَّا وَرًا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهى وقالبين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ إِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فأولئك يدخلون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 وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيهِ يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتي, اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما سبحا والصلح خير وأحضر في الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين ارْسَلْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا الله اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ مَنْ سَعَتَهُ وَكَانَ اللَّهُ واسعا حكيما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 ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرين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 يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُونَ وَإِنْ تَلْهُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَنُونَ قَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفو بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يقل الله ليرفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من ذون المؤمنين أيرتعون قوم العزه فان العزه لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن اذا سمعكم ايات الله يفتر بها ويستهزؤ بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يقوضوا في حديث غيره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 إِنَّ الْمُنَابِقِينَ يُقَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ قَادِعٌ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالَى وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا بين ذلك لا إله أولئ ولا إله أولئ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولئين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأغلصوا دينهم لله فأذائك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابه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 اللَّهُ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذلك سبيلاً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 يَسْألُ كَ أَهِلُ الْ الكِتابابِ أَلتَُزّلَ عَلَيْهِم كِتابابًا مِنَ السَّماء فَقَدِ سَألُ سَاءك بَرَ منِن ذَلِكَ فَقالَاوا أَلنَ اللهَّه جَهَرَ فَقوا أَلنَ اللهَّه جَهْرَةَم فَخَذَبُْ الصَّاعِقَةُ بِغُلْمِهِم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فاعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم دخلوا الباب سجدا وقلنا لهم وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْثَوْا فِي السَّبْتِ وَأَقْدَمْنَا لَهُمْ مِيثَاقًا وَلِيَذًا فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ وَقَوْلِهِمْ خُلُوبُنَا غُلْظًا بَل قَذَفَ الله عَلَيْهَا بِكُفْرِهِم فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ اهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ الله وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ لَفِى شَكٍّ مِّمَّا لَهُم بِهِۦ مِن عِلْمٍ إِلَّا ٱتِّبَاعًا ٱلظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ضَرَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقدمه عنه وأتلهم أموال الناس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 والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيم إسحاق ويعقوب والأسباق وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكيما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 وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيه وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْرُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا على اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَ بِنُ مَرِيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرِيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهِ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً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 ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورا ويزيرا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 فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكْتَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ